في ذلك عند تخيل ما يحدث وراء حجره وراء ثم ويجلس في بدره فكبر ثم يكبر له العاد من الله سبحانه وتعالى يجزي من سجد مني فلا سجد بنيسوى ولا سعد ناموس لبنيه ويجمع عن المخلدين ووضع علينا ما في خديه لا تدخل الصلاة عن ذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على اليمن السلام عليكم شهود الله عباد الله وأن الله قد أمرنا الله تعالى بشكل في اخر الخلافه ان ان Kolejny mówca, w jest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 ويرأي من من يعملون بذلك ان كان من على Thank you. Ale dobrze. A bardziej, no i nie to się odnosić. że to był w to jest, myśmy to ونحن نصدد على على الحشيس والحطم موضب حجم الحمد وخدتك كالكنفشتي ونباد موضب الحقير جائز وانت سألوني انقذل التابع والنباد يبيني كان عن يبدو حجمه سيدة في <تصفيق> هذا نصف من المكان المطخات والصغيرين على أشعة الشمس على أشعة الشمس صغارا على هذا عندي على في الأرض من غير صحة في من من ويجب من من يوجد الاسم ويجب وهذا من قد حققه رفع من كان قريبا يسمى فيها السيد خلص ما يسمى رفعه و ما وجده المتابعه و كان اقرب جاهز عندنا قريبا كان أنا فقاهي في الأديان، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تربى، صلى الله عليه وسلم كان يجبره ويقوم عليه. فتجسدي عن في سن إن الله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 on. الله قلبي أبي يوسف قلبي صلى الله عليه وسلم إن عربي تخطى صلاةه أحد صلاةك أم تسمى أم تسمى هذا قلبي يجب نوشه أنا قلبي أبي يوسف ما معنا أنه يجب أن يشهر تنخل عليه اسم ربيع والسنودي وهو لا يخلي لا يخلي الامر اللي اللي فيهم اللي اللي اللي اللي jego marowań wygląda وَالَّذِينَ أَبْيَضُوا أَنَّكُمْ خَدِيْعُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ سَجَدَ مِنْكُمْ سابي آخذني خلفي، وصبي آخذ بيجي، ماذا علينا؟ من, على على على على ما من على ولكن, من ولكن عندنا على تكرية turyjaki nie من في أصله الاول هو المشهور في المذهب بس الاصابع إلى من والثاني بس الاصابع إلى ما يأخذه من هذا. ويتقى الشداد عند النكيم. ورباعه عند المتن. منع المحلة مني. ولكن خمسين محلة مني. وعند النكيم خمسون. والبيشري والوصلة. ودعوصل على الاسر الوالدار ومع الله الوالدار ويقع الشباب عند النسي اي من المثالين مصير المقلب هذا عن الاسباح بيخالده الا عند النسي عند ولا يقع يقعه هذه هذا المشروع أي جفاف في الأرض، والرياح من الرياح من ناحية أخرى من إنما علي مناكب وإشار من أحد باشمين عقل ارى احد أحد من بين من رفرين من ترداد من من أحد الأخوة ورسول بسم الله والصلاة قال <سؤال> اخذ عبد الله بن عبد الله لا عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن بن بن باخر عبد الله سيدي علي عرفانك رسول الله ما عبد الله, اخذ كل الاخر. الاخر الله. في عبد الله عبد الله قد شخص الله الى اخر ما من القرآن قام ان اخبره عن جهود دياله الله عبد على زيادة رسول و اتفق علمه لحده لم يمخلص بلشق لي من عبد الله بن سيدي زيادة ريال وقلبي وقلبي بهدف وانه يوجد تعبد المعروف غير البارحه وعن شهر بن عباس الله عنه بن بغير وضعتك قال فناء واحد بعدهم سفك لبعضهم أولى جهتي، في حتي، يجب. حتى جلست في الحاضن، سمعتني، ما في منام، في ما ما في في Dlatego nie jest to wątpliwe. Dlatego to nie سنة. فلا يجب الا بتركي من الوضع سدود السن بما هذا السبب ان لا بتركي من ما قال ولا يجب على تشكي بكيبه من الله عليه كان على تشكي من زادة قد ده ده في دي في في في في في do szanowania dla mnie do tego żeby się odchodzić jakby dochodząc do mnie nam mówić do mnie do jakiegoś albo do jakiegoś do mnie do jakiegoś do mnie do do mnie do jakiegoś do mnie do jakiegoś pojedynek nie w nie but if and going to see you to see you and I'm going to to باب الله صلى الله عليه و من فرده في من I'm oh, قال فرماني قوله بعصاره فقلت ما يا اخه ما فكلا امنا يا اخه ما شاهم دارين تبعتنا لكله كل صلاة وما فكلا امامنا السكي يعنيني تقتل الامن قال ما فكلا امنا ما شاهم دارين لله ودعا اللي يدرونه بأيهم معنى اخادي فمما رأيتهم واصلتون ومتبعتيني السكه سلامنا الله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 المخدم للمبعاني اخيانه والمقادة الاخيرة فرد وفي شخم بفيه وعجب في حديث العربي لبارة زوافق من الفرد في Mamy na przykład serwany, który ma serwany. Mamy serwany, który jest serwany. Mamy serwany, który jest serwany. Thank <laughs> I'll give you a to